ومن السنة اللازمة التي من ترى منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصريق بالأحل ومن السنة قوله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى صدق الله وصدق رسول الله اي ان الشريعه لا تقتصر على العقول وانما هي النقل ادى الى ان يستدعى ما قاله الله وطالب وطالب رسول الله عليك وسلم وَنُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا صَحِيحًا هو الذي يجب اتباعه كذاً بأمر الله تبارك وتعالى حيث قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أو ليآء قد تذكروا والذي أُنزِل إلينا بربنا هو كتاب الله الحق وسنة من أنزل عليه الخطان إلى وحي من عند الله تبارك وتعالى هيجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السريم ولا يجود افتداع ولا يجود اتباع أهل الأهواء والضلالات لأن الهوى والضلال والإبتداع كله شرق على أهله بمخالقته لنصوص الكتاب والسنة والحياة الصيبة المباركة هي ما كان في ظل شريعة الله كتاب الله العزيز والسنة النبي المبقرة نعم وقوله ومن السنه ال لازمه التي من ترك منها خصله من لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من اهلها ان بقول ان السنه يا جماعه ان السنه ال التي يجب اتباعها التي يجب العلم بها واتباعها والعمل بها من ترك منها شيئا من ترك منها شيئا فقد قسرا وليس هو من أهل السنة في ذلك الشيء فخره فقد فاته الأجر الذي يترتب على الاعتصار بالسنة والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مخروض هواه ومنها ما هو مندوب ومستحب فمن أخروه والله من فاته فهو آثم ومن التي تسلل على الاستقبال والنقد لم ترك شيئا منها فطبق اجهد وطبق في شعره ولا يترتب عليه عقاب بل المفروض ان ايه علم منهم هذا الاهتمام الجديد ما تحفظ حبا يعاط الى الاحتفاظ بالسنه بالأجل أن تحي الأمة في ظلها حياتك طيبة مباركة فهي مفتاح شعادتك فلا يوجد تقصير فيها في لكن المفروض وأبسل المفروض منها سيطرس عليه جماس إذن الفضل وكذرة الحاجة وكذرة الحسنات وربع الجراجات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 أهل الظنة والجماعة فيه على نهج السلم يقبلونه ويحرصون على العلم به والعمل بمغتباره كل ناصر سواء في باب الاحتفاد أو في غير أبوال الحلم ومن ذلك الخطوخ التي وردت في القدر تبديل الله سبحانه وتعالى بجميع الأشياء والأمور يؤمنون بالخصوص التي وردت في هذا الباب العظيم الذي ظل فيه من ضد من الجرن الآية ومن ما سبق لها إيراده وشرحه وبيانه في العقيدة الواسطية قال الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خدقناه بقدر قال سبحانه وتعالى وخدق كل شيء فقدره تكثيرا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قدر جميع المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين أكثر كما في حديثه مسعود إن الله كتب مغادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين أكثر وكما في حديث أمر الله للغلب الذي هو أشرف الأقلام الذي كتب به كل شيء في الأجل وقال الله أنه وفك شيء أحصي له فيه في إيمان مبين بالقلم الذي جرى بكتابة الشميعي الخائدات والأمور من الدواب والأعمال وغير ذلك إلى أن تكون كما وضع مع أثنى معنا أيضا براثي بقدر المعروفه بالتتبع والاستقرار بطاقه قوله ان خلق وان الله خلق جميع الاشياء والله جرى والعلم المحيط البطاقه الثانيه علم المحيط بكل شيء البطاقه الثالثه الكتابه والنطق والكتابه ونعش صحيح كل شيء والمشيئه والمواظبه للدراسه الكونيه <تصفيق> هذه مراتب القدس يا افتها مفاتيح الابتداء والتوثيب وان وطنٌ من أركان الإيمان الشتة من أنكره فقد كفر لأنه لأنه كرم ومعترض عليه مكذب للقرآن ومن كذب القرآن فقد كفر خذرًا يخرجه من مدة الإسلام إذ كانت قبل ذلك من المسلمين وسبق أيضًا معنا أن قوالد التنزيل متفق سبب معنى أن فركة القدرية نهات القدر طب و الذين طالوا لا قدر وإنما الأمر أنب هذه الفركة قادتها معبد الجهني وغيران الدمشق انتشرت في الأطفال وتخلق يعني من زمن إلى زمن واليوم يجري على ألسنة العواض يجري على ألسنة العواض كان خطير في هذا الباب فتجد العالم يقول لا يكذر الله, الله إلا لا يكذر الله إلا الخير معنى هذا الكلام لا يكذر الله الشر والشر مقدر الخير مقدر والشر مقدر فهم يقولون ذلك يتوارثون هذه العبارة وهي عبارة صبيمة ينبغي بطلاس العلم أن يبينوا للناس خطرا لا يبادرون الله إلا بإنش حصلة هذا كلام باقي يقوله عوام من الناس وأشباه العوام الله أكبرنا بأنه ضدّر خير الشرط أنه العزيز الحكيم ولأنه بكث شيء عزيز لا يسأل عما يفعله المسؤولين وربياء من أثر لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهما هو غير ظالمنا ولو رحمه لكانت لك رحمته أوزع ولا يحترم على شيء من أبدال الله أبدا ولا يكون لماذا خلق الله بالكليس ولماذا أراد الله كفر الكافر ومعصية العاصر لا يقول ذلك إلا جاهل أو منحرم عرف الشيء وما صدق به فهذا عظيم ضلت فيه القدرية كما أهتم وكانت القدرية ضلت في هذا الموت الرخم بسمان وقشم منهم قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرع وإنما الحباب هم الذين اطلقوا أطعال أبو جهد خيرا منهم قالوا إن الله يقدر الخير ولكن لا يقدر الشرع وهذا واضي الزبرة سداد الخدرية وَطَابَ لَكَانِهُمْ طَائِفَاً هَالِكَ طَائِفَةٌ هَالِكَةٌ أُخْرَى قَالَوْا بِي إِثْبَاتِ أَكْعَالِ اللَّهِ مِ اللَّهِ وَنَحُرَّ أَلِجُّهُ الْحَلْقِ الجبريل فَقَالُوا إِنَّ الْأَبْدَ مَجْمُورُ عَلَى نَسِيعِ أَكْعَالِ وَنِسَ لَهُ مُزْرَ وَلَا اخْتِيَارَةَ وَلَا إِرَادَةَ وأن يكون قد افسان في شجره الجدي يتدفق هريات بدون لها قدره ولا اختيار وبلهو من اعلى الى اسفل الى ما لذلك من صلح الى الفاسده ولكن الفاسده العبد مجبورا لأن الله أعطاه خدرة تجارة وعرادة مشيئة ومشيئة كابعة لمشاهد فإذا فعل الخيط بقبل الله ورحمته ثم بعمله وكسبه الذي يثاب عليه وإن فعل الشرط بحكمة الله وعامله ثم بكسبه الذي يعافظ عليه هذا دول الحكمة هذا الباب ليس كفادريا نفي في نفي افعال اسعار الله عز وجل عن الله ولا من الجبريه الغلات في نفيه الافعال في اثبات الافعال الغلات باثبات الافعال لله تبارك وتعالى ولا عن القلط وان لا يقول ان العاصي وعزله قلما لأنه مجبور على تعليم العاصر وأهل السنة والجماعة وصل كما سبب أيام فهم يثلتون بأن العبد باعد وعامل وأن الله قدر جميع المقادير خلقه وخلق عمله فنسبة الخير والشرق إلى الخلق نسبة أمل وكسب باختيارهم ولا يفتون عبا شئة الله في تصرفاتهم وما تشاء إلا نحساء الله رب العالمين ونسبة الخير والشرق إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتمثيرا والشرق لا ينسب إلى الله لأن الله تبارك وتعالى كل أفعال حكمة حكمة وكلها خير فلا ينزل الشر إليه الشر وإنما ينزل الشر إلى الحباد عملا وكزما والله مقدر وبالحديث والشر ليس إليه أي أن الله لا يرضى ولا يأمر به <تصفيق> وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ مُوْفًا <تصفيق> من تفسير الحديث سواء في, في باب في باب سبحيد الله خبارك وتعالى في ألوهية ورموهية واسماء وصفة أو في باب القدر أو في الله الحلال والحرام من جهل تفسير الأحاديث الوالدة في فعليه أن ينشئ ولا يفوض برأيه لا يقول يفشر برأيه وعقله فما تكفي ذلك أيها الهيئ الله العلماء الذين فشروا الأحاديث لتفسيرها فصحوا إذا تجد عبارات السلف في باب الأسماء والصفات في باب حقوق الأسماء والصفات يقولون أن كما يجعلون نظروها كما جاءت أي للمعاني التي جاءت لها وعرفها الحلماء الرضبانيون فالواجه أن تأثر أنه لا يجب أحد أن يخوض في معاني الخصوص بدون عدم ولا يخوض إلا بحدم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لذا جاء في القرآن الكريم بأن القول على الله بدون علم أكبر من الشرق بالله لقول العز وجد أن تقولوا على الله ما تعلم فنسبة القول إلى الله بدون علم ينطبط على طائله القرآن السرق هذا النهي الصريح أن تقولوا على الله ما تعلم وكلالك نسبة شيء إلى صلى الله عليه وسلم وتفسيره ضمالا يريدهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا جدود وفي الحديث الصحيح من كذب علي متعفدا فليتحوى مقعده من حد وقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذب على خيره تعديل الناس ان يقولوا سواء بروايه احاديث او في معانيها بغيه اكن بل ما جه حتى من وصول ساء كشف وصول ثم السؤال تشكو وتسال اهل العلم اكذا تعد فائده للناس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 إما أن يعلم النص ويعلم معناه ويتكلم به ويميّنه وإما أن يجهلك فعليه أن لا يقوب بعقله ورأيه في النصور. ولا يجوز له إذ يهن النص أن يرده عليه أن يؤمن به ما عن الله وعن الله صلى الله عليه وسلم ينب عليه الإيمان به وإن لم يعرفه ويعرف معاني. ولكن عليه أن ينطلق في السؤال أن ينطلق في السؤال لا سيما في باب الاعتقاد فإذا أشكل عليه شيء في النطوط من النطوط إما في باب القدر إما بباب أسماء الله وصفاته هرعى إلى أهل حتى يتبين ذلك الحق وجاء من ما قد يشكره على من قل نصيبه من كحديث عبد الله من فشعور إن أحد يجمع في بطن أبهه أربعين يوماً بالله ثم يكون علمتاً مثل ذلك ثم يكون قطة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الرؤون ويؤمر بأرمع كلمات بكذب رزقه وأجله وعمله وشفيه أو شعيفه فوالله الذي لا إله إلا هو وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراعه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة وإن حدث سيعمل بأمل أهل النار حتى بينه وبينه إلا دراعه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدونه هذا قد يشكل على كثير من الناس لكن يعلمه العلماء وأن هذه الكتابة موافظة لما كتبا في النوع المحفوظ جرى به البتن قبل خلق السماوات والأرض وخلق الخلائف بخمسين قدساً كتابة ببطل الأمر موافقة للكتابة من وكتابات أخرى أيضاً وكتابة الكرام الكاتجين بأعمالنا هي مستنسخة من الجرح المحفوظ فقال الله, الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ وَالإِسْتِنْسَابِ مِنَ الْأَصْرِ من اللَّهِ الْمَحْرُومِ الذي فاض الله في شأنه وكل شيء أحصيناه بإتمام مبين وكذلك ما يكتب ليلة القدر من السنة إلى السنة من الآيات والشضاوة والسعادة والإحيار لا يختلف أيضاً عن الكتابة الأولى في الأجل فلن لها ولا يخالب محقالها برس إذن هذه القصوص بحديث عبد الله من المسعود وحديث أحاديث الرقية وأحاديث القدر كلها يجب الإيمان بها سواء عرف المكلف معناها أم لم يعرفها ومن عرف المعنى فهو نور على نور. ومن لم يعرف الباء فباب الشكه <تصفيق> مفتوح ومن الجماعه الذين يكثرون على الكتابه مفتون على وجه الصرف وسبح لله ولو كلفه الله لكان يومئذ ومن ذلك ال... إيمان للقدر الخير ومشدد من الله كبارك وتعالى للا اعتراض ولا حيرة ولا توقف ولا فرق بل إيمان وتصديق وتسليم لأمر الله وتعالى الشيخ أحسن الله إليك شكرا مسألة أن الإنسان ما يخرج بمشيئة الله عز وجل لو توضحون هذه النقطة في سبيل نعم. أن العبد ما يخرج بمشيئة الله عز وجل في تصرفاته نعم نعم الله سبحانه وتعالى أخبرنا لأن له المشيئة الكام المرادفة للفرادة الفرمية مشيئة كامة مرادفة للفرادة الفرمية فَمَا شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَهُ كَوْنًا لَا ما شاء الله وأراده كوناً لَا بُدْتَ أَنْ يَقُلْهُ لَا يَدْخَلَهُ أَبداً وَمَا شَاءَ الْعِبَادُ تِعْلَهُ أَوْ تَرْقَلُهُ لَا يَقُونُوا وَلَا يَتَحَبَّتُوا إِلَّا بِمَشِئَةِ الْنَاسِ العبد له مشيئة والله تبارك وت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 قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن لا يقاصم أحدا ولا ينابره ولا يتعلم الزجال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن نكروهم منزي عنه ولا يكون صاحبه وإن أصر الكلام في السنة إلا يكون في أكثر لعنجال والسلمة ويكمن أمن الجمهور الخاطئين أفضل المعطاة للرعب في المعنى المعطاة تأتي بأسفل القفاة فالنهي عن الجبل تأتي لأفريدة المعطاة وعن الحكومات لما يتعذفك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 وغيرها من النفوص لا محل للجدل فيها وإنما الواجف على المسلمين الإنقياد والتصديق بالنفوص لما وردت في هذه الأبواب وهذه الأصول إلا أنه يستثنى من الجدل والمناظرة الجدل الذي من ورائه فائد بيان حق وإضاحه ورد الباب وإضاح السنة ورد البدع فهذا الجدل يكون محمودا ومثاب فاعله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 لا يجادل فيها ولا يمارأ وإنما يبين الحق بدليله وبعد بيان الحق الأمر يقول كما قال الله عز وجل وقل الحق من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقضر أي إذا تبينت السنة من الفدعة من شاء أن يدخلت السنة وذلك وذلك خير له أبقى ومن شاء أن يبقى في حمأة البدعة ومنهج أهل الظلال فليبقى وقد ظلم نفسه وحرمها حرمها السنة كريمة وما يتركب عليها من الثواب العظيم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 ولا تصف ولا تصف ولا تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس بائنا من الذكر وليس منه شك والقران كلام الله وليس بمخلوق ولا تظن فان تقول ليس بمخلوق فان كلام الله ليس بائنا من الذكر وليس من المشيخ المخلوق واياك ومناظره من احدث في ومناظره من احدث في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 لمذاهب من خالفوا أهل السلس والجماعة السلف الصالح وأسباعه في القرآن الكريم إذن فالقرآن من كلام الله عز وجل وكلام الله صفتك وشبك معكم التفصيل في العقيدة الواسطية أن كلام الله صفة صفة ذات باعتباره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 في وقت آخر إذن فتنزلوا القرآن الكريم بحسب بحسب اختيال الله ومشيئته وإرادته يكون صفة فعل وكل هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى وكلها منزلة غير مخلوطة والكلام على القرآن في هذه العقيدة الكلام على القرآن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 وكلمات وشور وآيات كما هو بين أيدينا بين دفتي المصحف ليس لأحد به إلا التبلير وهو كلام الله هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وخالف الطوائف من الطوائف الهالكة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 ومنهم المعتجلة صرحوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق خلقه الله كغيره من شأر المخلوقات ثم يدلون ويلبشون على الناس بقبلة بنصوص من القرآن لا دليل لهم فيها إلا أنهم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 فاقتنع من قل علمه بهذا التعليل والتلبيس فأطاعوه وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أعرف بمعاني كتاب الله من المبتدعة لذا قال عمر رضي الله عنه ناظروا أهل الأهواء بالسنة فإن أهل السنة أعدموا بكتاب الله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 وأوردوا عليهم قول الله تبارك وتعالى في الريح التي أرسلها الله عذابا لقوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن قالوا المين تدمروا وقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم خرجتنا من, من عمور كل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 إن كلام الله معنى قائم بالنفس، لا حر ولا صوت ولا لفظ فهؤلاء اتبعوا الأقيسة الأقيسة التي لا يجوز أن تستعمل في باب أسماء الله وثفاته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 فلا تقول كلامه يحتاج إلى كده ولا تنفي كلامه فهو صاحب الكمال المطلق وهو الكبير المتعال ما السماوات الشبع والأرضون السبع في كبه الرحمن إلا كخردلة في كبه أحدكم كما قال حبر الأمة ابن عباد رضي الله عنه ضلت هذه أيضا الفرقة فقالوا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 وأنزله على جبريل وبلغه جبريل محمدا عليهم الصلاة والسلام بهذه الفروف والأنفاق والآيات والسور ذات المعاني القديمة ضائفة أخرى تشمى المفوضة مفوضة المعاني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 نام النص بالنصوص الصفات الا ومعناه واضح لطلاب علم كالشمس برائعه وضربنا امثله لذلك ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى اهل التفويض يقولون الرحمن على العرش استوى لا نقول في معناها في معنى هذا النص شيئا نتدلج وأما أهل السنة وأهل الحق فإنهم يقولون في معنى الرحمن على الأرض استواء استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأول ولا قرار وهذا هو المعنى الحق بهذه السهولة وهكذا بقية الصفات إذن فالمعاني ظاهرة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 بما قلته في آتين السبتين <تصفيق> فالكلام واحد في جميع سفاة الله عز وجل إذا لها معاني يعرفها أهل الحزن فقالت المفوضة لا نقول في معانيها شيئا الله اختاثر بعلم المعنى فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفوضة هم شر أهل البدع والإلحان لأنهم قالوا قولا على الله بدون علم تأتي طائفة أخرى بسمى الواقفة في القرآن الكريم قالوا نحن نقرأ القرآن ونجح لا نقل مخلوق ولا نقل غير مخلوق وقفوا. وهذا ضعف وسؤفة لنفوس الكتاب والسنة في باب الأسماء والسنة خالق أهل السنة أهل السنة ما هو قالوا القرآن كلام الله إذا الذي يقول القرآن كلام الله منزل غير مطلوق من الله بدأ وإلى اليوم لله تبارك وتعادى صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار في كلام الله ومنه القرآن الكريم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 مثل الذي يقول القران مخلوق فهي من الافكار المبتدعه التي لا يوافق عليها اهل السنه ولا تؤيدها نصوص الكتاب والسنه اذا في ما يتعلق ب مساله الصفه كلام الله ومنه الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب هذه الفرقان صارت الناجية واحدة الذين قالوا الفرقان كلام غير مطلوب من بدأ وإله عور بخلاف الجهمية المعطلة والمعتدلة المعطلة والأشاعر الذين عطلوا تعطيلا جزئيا وسلكوا غير مثلا أهل السنة والجماعة والمفوض الذين فوضوا المعاني والواقف الذين قالوا نحن نكف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق فوقفوا بدون قران ولا دليل فقالوا اهل السنه والجماعه اما موضوع التثوير فكما سالت معكم في دروس الواسطيه التثوير انما هو في كيفيه الصفات في كيفيه ذات الله وصفاته اذ لا يعلم كيفيه ذات الله وصفاته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 وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشكلونها أبدا حتى لا يسألون عنها لعلمهم بأن منها معلوم لأنهم عربوا ويعرفون ما يدل عليه كلام الله تبارك وتعالى من المعانف وما أتى بالسؤال عن الصفات إلا أهل الفداع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 ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر لما لأن الله بذاته وأسمائه وصفاته يتنذب الله على أن يقال مخلوق بذاته أو شيء من أسمائه وصفاته وهو تكذيب للقرآن الذي يقول قرآن مخلوق كذب القرآن لأن القرآن Jaa, ta saja kufihi, bi' annahu, monal-sell. Annahu, ma inna anzelnahu Wala mja bulchalakna. Annahu, ma inna anzelnahu fu' aran arabiyan. Ta' għale s-sell. الواقف نذكر الواقف الواقف نذكر الواقف الواقفة طائفة هالفة الطوافط طائفة لبدأ كل محوظة والإيمان في رؤية يوم الغيانة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم كذا مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم أيانا كما جاء في القرآن في سورة القيامة وقد معنا في سورة يونس للذين أحسن الحسنة والزيادة تشترى الحسنة بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل وغيرها من الآيات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 بخلاف أهل البداية الذين غلى بعضهم في إثبات الرؤية حجعلها في الدنيا والآخطة والذين غنوا في النفي فنفوها عن الناس في الدنيا والأخضر. فهي منفية عن الكفار وهي نعمة للمؤمنين كما أخبر الله أخبر رسوله وأما الكفار فإن الله قال عنهم ثم إنهم أطلق بهم يوم إذن لمحجبون أي لا يا رب طيب سكير كتاب كتاب كتاب سكير كتاب لكن إذا عرف الإنسان، إذا عرف شيئاً منه، استطاع إذا ترى إختيارة رضيئة، منصوح، منصوح، منصوح، منصوح أحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير حلق الله أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد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 ورد آل ابن عباس ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدنيا وجاءت عن عائفة ربي الله عنها قول من جعل محمداً رأى ربه وقد أعمل باب انكم من الصين بينهما خدما ان احباب رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم له بقلبه راه بقلبه بسم الله هذا ما حديثك ويحمد حديث عائشة على نفه الرؤية في الدنيا بعين البصر وأنه لم يرى ربه بعيني بصر فقد يتمع الأقوال بهذا الجمع وقد ثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع سؤال هل رأيت ربه؟ قال نور ان ارى اي كيف ارى نور ان ارى ايجاب الضوء لو كشفوا احرزت شبهات وجهي من ترى ذي بحو بهذا الجمع يعمد لحديث عاده الذي الذي فيه نقل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم من رمته اي بعيني فطل وقال ما في حديث الا صلى الله عليه وسلم رمته ببلط طيب ثبت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 واجه من قصور أهلسينك والجماعة لأن النصوص وردت بذكره كما في قول الله عز وجل والوزن يوم الحق فمن موازينه فأولئك هم المميحون الآية وقول الله نبارك وتعالى ونضع المواجين القصة ليوم القيامة فلا تطلب النفس شيئا وإن كانت قال حبة من قبل أذيها بها وقفى بنا خاسبه ودبت في السنة المطخرة أن أعمال الغباد توزد وصحائفهم توجدت وهم يوجنون بل الذي يوجل ثلاثه اشياء العامل وعمله وصاحبه وارضت بالله كنصوص الصحيحه اما كون ان الحمد يوجل والصحيحه كذلك هذه ثابته للقران الكريم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 يجري كباثة من شجرة وكان الدقيق الشاقين فضحك بعض أصحاب, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذكة شاقين فقال نهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من ذكة شاقين والله لهما في الميجان أذقل من قبل وهذه شهادة من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بحرق حبيثين. وهو دليل على أن تلعاد يوجد مع صحيفته ومع عمله إذن فإثبات النجال ووجن الأعمال وصحائفهم والعاملين من مرتقدات أهل السنة والجماعة لا يجادلون في ذلك ولا يتوقفون ولا يؤولون بل يؤمنون بهذه النصوص تاليات انذار والرسول الله المطابق نفسه ووقف بعضهم البيان لا كفر في جدل ولا خصومه ولا مباراه البيان للناس هو الذي ارسل به الرسل والانبياء والعلماء ورثتهم يبينون ولكن الجدل والمجارات التي لا مائدة من ورائها هي التي حذر منها أجمة السلام وأيضا في زمننا هذا ينبغي أن نقصر هذا السلوك إذا رأينا من يجادل من أهل الفدع ويدافع عنها وغير قادر يطرق لا يس ماذا معه طالب العلم السني في الجدل وكثرة المنابرة التي ليس من وراءها يطرق بكل أدب ولعل صاحب الخطأ أو البدعة إذا أراد الله به خيرا هو يأتيه يأتيه بطريقة استفسار والاستيضاح للمسائل فيبين له فيكتب الله الله تعالى له الهداء أما طهرة الجدد أنتم كذا ونحن كذا وأنتم كذا بخصومات ما كان السلف يضر لكن البيان وإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة فمن استجاف الحمد لله ومن أبى واخذ يضلل ويشكك الناس ووجهل بجديش وان الله تبارك وتعالى يكلم العباده يوم القيامه ليس بينهم وبينه وبينه ترجمان والايمان به والتصديق به هذا من اصول اهل السنه الايمان لأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة إعباده فلا من يليق بعوامته وجلاله حقيقة ستة. يسمعه العباد ويجيبون عليه فما حديث نداء الله لآدم ينادي الله سبارك وطعالى يوم القيامة آدم فيقول له يا آدم فيقول آدم نبيك وسعليك يا رب له ابعث بعد النار فيقول من كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعين, وتسع وتسعين. من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين هؤلاء ابحث النار وهو دليل على إثبات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 وعدد انواع النعيم تكريم الله للعبد طاهرهم مصابا اصلا فإذا عملوا بذلك ويقيمون في كرمه ومجده فيا في الجنه بدل الجاذف وجمالا كما ثبت ذلك عن صلى الله عليه وسلم اذا <تصفيق> من فصول السنه والجماعه يؤمنون به حقا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 نعم بما يجب الاعتقاد به وان انه كائن يوم القيامه الحوض الذي اقرره الحديث والخوار او محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى اعطى نبيي الكوثر واعطاه الحوض والكوثر ماءة الحوض اي صفه الحوض وحوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه لأهل التوتيح والسنة الذين ما غيروا ولا بدل يردون عليه وهم عقاش فمن شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله كأرضه وأنه مسيرة شهر وأن ماءه أشد بياغا من اللبن وأشد حلاوة من الحسد من شرب منه ثقة واحدة لا يؤمن وعدد آنيته نجوم السماء فترد عليه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يستبشر بأصحابه فيأتي أخوام ليرد الحوض في الحال بينهم وبين نورهم ومنعهم الملائف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحاب يعني هؤلاء أصحاب فيقال له ليس أصحابا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَتُوا بَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا وَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَفْقَهِ لِمَنْ غَيَّرَ وَبَدَّلِ وَيُطْرَدُونَ وَيُذَادُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بسبب شرافاتهم وبلالاتهم في حياة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 بنعيم الحياة البرزقية للمؤمنين وعذاب الحياة البرزقية لمن يستحق العذاب سواء من الكاثرين والمنافقين أو من أهل القوم ولو كانوا للمشبهين فالنعيم بأهله الحق في الحياة البرزقية بحقيقة والعذاب كذلك حق من يشتحبكم والله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وأبرمه فالقضر إما من الرياض الجنة وإما حفرة من حفر الميرات بحشب العمل الذي أشلفه المكلف في الأيام وقد ورد لأن المؤمن يفسح له في فقره مدى البصر ويخرش من لباس الجنة لصاحبه باب إلى الجنة ويقال له نقر قد ألمنا إن كنت لمؤمنا ويقول رب أكم الساعة لما يرى من النعيف الحياة البرغ خيرية والنعيم أعمى وأجل في حياة قفوية لأهل الإيمان والعذاب والعياة لله في الحياة البرضغية يعدب المشتحف للعذاب من الكافرين والمنافقين وغيرهم من أهل ملل الكفر وعلاق من شاء الله من طفاف الموحدين من أهل المبقاد معذبون بقدر جرائمهم من حياة البردخية والبقروية قال ثالث بالنطوص أن المجرم إذا شئر لقدره عن الله وعن الدين وعن الرسول قال ها آه لأس سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا تريت ولا تنيت ويضرب ضربا ببعضه لكن حتى يصيح صياحا ثم يحل ثم يضرب فلا تسمع صيحه الاشماء وكل شيء الا السقلين ولا يسمعون ما انا سياسل بمعتقد اهل السنه والجماعه الطائف النادي المنصوره بنعيم القبر وعذابه حتى تقوم الساعة وهي وهو يوم القيامة الآخرة لا الذي لا دار بعضا فيعظم نعيم المؤمنين ويشتر على ذتاته ورحمة الله وسعى كل شيء ولكن كتبها لعباده بمؤمنين بالصلاة ط والاعتماد عذاب القبر والنار لا يعبدون بالاحاديث احاديث الاحاد لا يعبدون بها في اباط الاعتقاد على جهل لا يعملون إلا بالقرآن وما تواثر من السنة ما به دعوة باطلة فأهل السنة كل ما ثبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متوافر وأحد يعملون به بباب الاعتقاد وما يباب الاعتقاد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 إذ أن النصوص الشرعية ذلت على ثبوته الله تبارك وتعالى يا أجاني للشافع أن يشبعه في فيه أن يشبع فيه إذا كان من أهل الترقين والشفاعة في عصاة الموحدين والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له النصيب الواكس من هذه الشفاعة في حصاة الموحدين لأنه قال صلى الله عليه وسلم جعل الشفاعته لأهل الكبائر من أمة وهو يشفع في حصاة الموحدين ويشفع معه الأنبياء والمرسلون وصائق المؤمنين كلهم يشفعون ويخرج الله قلهم من النار لنيحظوا خيرا قطة في دحش ويوضعون في نهر الحياه وهم طولا كما تنبت الحب في حبيب الشيخ حتى تكتمل الاشجار وتعود اليهم ارواحهم ويسبحون الجنه فلا يرون لا احد لما يرون من دعيه المقبل وقال هذا النوع من الشفاعه المعتزله والخوارج على منهجهم الشيء انه من دخل النار فذا يهوج منها وكذب فان الله عز في الشفاعه والرسل والملائكة وصالح الحباب يشفعون حتى يقول لهم الرب أخرجوا من النار من في خلبه أدنى أدنى أدنى بالسالحة في خلده من إيمان فيخرجوا الله من النار أقواماً لم يعملوا خيراً قد كما جاءت الآتاء فمن قصول أهل السنة والجماعة التصديق بهذه الشباعة التي للرسول وللملائكة ولسائل الرسل والأنبياء ولصالح المؤمنين في عصاة الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد والصلاة ما ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأحقار. ما ماتوا على الكفر ولا ماتوا مرتبين عن دينه معهم إيمان وإنكار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إثقال دراً فإنه يكون شبباً في الله للشافعين أن يشفعوا فيه رحمةً من الله وبوضعه وعذابهم بكذل ما ينب كل يأخذ نصيبه من العذاب بفدر الجرائم التي ارتكبها ولم تطهره المصائف في الدنيا ولا تطهره المواقف في الآخرة فيبقى فيه خلص بالنار حتى يكون لطيبا لأن الجنة النار طيبة لا يدخلها إلا طيب محر والنار عزي الله خبيها يدخلها الكبتاء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 والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن نعم حق بروض المسيح الدجال في آخر الزمان ثابت بنصوص السنة المضحرة وإن أنكره أهل بدعوة بلان وهو خارج ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإن عليها ملائكة تطرده ومن فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة وترتجب المدينة بأهلها فيخرج من كان قبيبا يخرج منها يسبع الغيال كما ورد في النصوص الكثيره وصفه بانه اعور العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كاف هاء را اي كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان فارسا او اي طالب لا وهو من الامور التي تتلى بها هذه الامه وطروجه علامه من علامات الشعر الكبرى فإن قد ست 40 40 يوما يوم كنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع وشه يد ايام كايات على يديه ما دبث في النصوص من أن معه جنة ونار وأنه يقتل الشخص ثم يعيده وأن من اتبعه صاروا في رغض من العيش ومن انتنعوا عن متابعته صاروا في جن آله من الافتداءات ليبلوكم أيكم أحسن عمل وإلا وهو تيه على سبيه ااتى تكون لهذا اليهود ينجل عيسى بن مري الى الدنيا فيقتل الدنيا ويروضه من اليهود والصهاينه فيقتله هو عيسى بن مري ثم يحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين ويتجوج ويتوفى ويخلي عليه أهل الإيمان في وقته وأما رفته إلى السماء وهو على القد الراجح رفع حيا وهو حيا وَسَيَدُوكُ الْمَوْتَ إِذَا نَزَلَ حَاتِمَةٍ في بَشَمْ شِمِينٍ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة غيره لأنه هي الشريعة الخاتمة والرشاق الخاتمة لا نبي بعدها حتى يأتيه من اليقين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 فيجعله جلتين ثم يعيده ثم يقوم يتهند ويقول له مجدت فيك إلا مصير يعني أنك أنت الدجال لأنه يعرف الأخبار الواردة فيك ولا يصلط على أحد بعده أبو وأن عيسى بن مريم عليه السلام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 واعتقاذ بالقلب وعمل بالجوارع يجيد ويضمص كل اسمان اسم أهل الإيمان كامل وباسم أهل وهم متفاوتون في ذلك وهذا هو ملتق أهل السنة والجماعة <تصفيق> الإيمان بزيادة في الإيمان ونبصانه بعمل الطعاف يزيد وبعمل معاص ينقص والأدل على ذلك كثير من القرآن والسلوح من ذلك قول الله فعرض يزداد إيمانا مع إيمانهم وقوله في كامل الإيمان وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا Otsinuksani, kui on näiteks oma vaheaeg, kui on sattunud, on näiteks misjalik, on näiteks minu vaheaeg, kui on näiteks minu vaheaeg, kui on näiteks minu vaheaeg, on näiteks minu vaheaeg, kui on näiteks minu vaheaeg, kui on näiteks minu vaheaeg,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 ورحل الله, الله قتله نعم هذا مرحل الإمام أحمد رحمه الله فهو معظم أن من ثمت الصلاة سواء جاحد يهدو بها أو غير جاحد فالمهم تركها فهو كفرا مخرج من الملة. وهذا أحد قولين لأهل العلم ارشدكوا ذلك القران الكريم والسنه المطهره ومن قال القران قول الله تعالى فان تاموا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوار قوم في الدين ومفهوم الايه انهم الا من يقيم الصلاه فليسوا للمؤمنين باخوار وقال النبي صلى الله عليه فحكم باب احمد ومن معه بهذه الادله فحكموا على تارك الصلاه بالكفر الاخطر اذا ما كان عن ولا يرى اهل السنه والجماعه اي من الاعمال صفر صفر الا الصلاه وجمهور اهل العلم وامر التفريق بين من ترك الصلاه مدعمداً جاحداً لوذوبها فإنه كافر باتفاق الحلماء ومن أقرب الوجوب وتهاونت للصلاة وتكاثل عنها وتثاغل قالوا فاشق منلي على خطر ولم يخرجه من دائرة الإسلام <تصفيق> وإنما يرون بأنه يسجن من قبل الوالي المسلم ويضعن وتعرض عليه التوبة فإن تاب قبل منه تاب أي صلى وإن استمر ضربت حنقه ثلاثة أيام تضرب حنقه ويختلفون هل يقتلوا ردة أو حد فالقائلون بكفر ثالث الصلاة على الحنق قالوا يقتلوا ردة أي مرتد عن الإسلام والقائلون بأنه لا يغفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا جحد وجوبها قال يختل حدا أي حد الكارب الصدار وغفو بالسيح أو بالآلة القادمة راي الشيخ عبد العزيز بن باز الله يمين في القول اذا القول كان ذلك ترى كالسوائل فرطها تهاونا وتكاثرت بها ولو لم يحدها وكذلك الشيخ ابن رحمه الله ابن ومؤلفاتهم فتواؤم وقت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 ثم بعد أصحاب الشورى أهل بد هؤلاء الخلفاء الثلاثة معنا جاء أحد في خلافتهم على هذا الترتيح في والفضل أبو بكر أفضل وعمر يبيه في الفضل والخلافة وعثمان يبيهما في الفضل والخلافة وعلي بن أبي ظالم يليهم بالخلافة والفضل وذلك إجماعه فالسلساء الأربعة أجمع العلماء المرتد في إجماعهم على تقديدهم في الخلافة وأنهم في تقديدهم في الفضل ذات ما يقول قوافق القناة لعلي بن أبي ظالم وأهل بيته وَلَا كَمَا يَقُولُ مُقْفَ الْحَوَالِيِ الْمُّفَادِ الدنيا سفر عالياً ومن معه من أصحاب صلى الله عليه وسلم وإنما أهل السنة والجماعة وسط فإن هذه الطوائق متضادة فهم يقولون بخلابة الكلفاء الأربعة على التنفيذ المعروف كان نادي ابدا اطفاء التمر وكيف عمر ظروف النظام انهم اخذوا يفكرون من يجي فجعل الامر الى سته من فضلاء اهل صلى الله عليه وسلم صار او ان الناس انهم يجلسوا مع عثمان ولم يخالف احد ثم بعد ذلك عن نظامه وحقنا ما حصل من البتار التي حفرت وقوله للسنه فيها معروف ويذهب له نصيب له, له اجر والمقصر له اجر وخطاه معظمه او يوم ما وضلحوا مع والجبير وعلى انتعاد الضالف كلهم لا يجود لأحد قد يشتم أحد منهم أو يحكم رأيهم فيه ومن أدهر السنة والجماعة يحترمون أعراب أولئك والأخيار ويحملونهم على خير المحام ويقولون بما بالسلف الأوائد فالمسيد من مده أجراء والمضطن قدر وطارب هذا هو الذي استكر عليه الأمر يقول السالح سنو الله إليكم من الذي جعلنا نصرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤية الحقيقية أو نضعف إحدى الحديثين وكيف الرؤية القلبية؟ ما أضعف لأحد الحديثين ولا يضعف أحدهم جمع والجمع مشلق مشاهد الهلماء الهلماء الخطوط إذا أبقنا السبع إلى النصف فيكون يحمل بكما جميعاً يحمل كل على معنى وبدأ سملها الحديث الحديث من العباس سمل على إكتاب رؤية النبي الله وسلم ربه في بلده ينظر نور الأمن عباس وقال يا جيا بو النور وكشف هنا احد القعاد وكي مسها اليه بصره الصلب وحمد فاق اشعاش على ما في رؤيا البصليه فاتجمع الله لك السؤال وذهب للشام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع الملائكة من يأتي قال أصحابي أصحابي المقصول يعني أمة بالكامل أو الذين كانوا في وقت هل احتمال يحتمل آل آل وهو إلا من في نفسه هل <تصفيق> <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته كلها بيده الشريفة أخضر الله عليه وسلم بأنها عدد الآلية على الحوض كعدد نجوم السماء وأن طوله وأرضه شهر طوله وأرضه شهر فما أحقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بكل نبي يستطيعهم جديد جاهدون على ان لك السؤال ان يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة فتحصل بينهما مخاصمات وجدال فهل يجوز ترويج مثل هذه الاشرطه اذا كان في يترتب عليها مصلحه ل الضلال والخطا ومصلحه الناس فتقوم بذكر الحال لا حال وأن إذا كان المسألة مصادرة جدا ومناظرة دائما وأبدا <تصفيق> السرني مع الشيع فهذه ليس فيها فائدة وقد يكون فيها ضرر على المجادر السرني لأن أهل البدع عندهم شبهات وضلالات ويكونها على قلود الناس والقلوب ضعيفة فالمهم أن صاحب السنة المتمكن هو الذي يناظر المنظرين ليبين لهم الحق وينصروا وينصر السنة ويقيم عليهم الفجة فمن استجاب الحمد لله ومن أبى بل يطرم الجدل وعقد المجال في على سبيل الدوام فهذا ليس من هذه السبب سألكم كانت المناظرة على التلفاز وكان يعطى يعني كل شخص وقت وكان السنة اللي هو هذا عثمان الخميس فيه أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليه لأن الوقت تصيق تكون فتنة يعني تنتهي ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشيطة على كل حال تصل جدل المناظرة في مصلحة لنظرة الحق والسنة فأولو أن لا حتى تتحول المناظرة إلى جدل عقيل وإلى ما لا فائدة فيه فترة فحاجب العلم المتمكن صاحب حكمه متى رأى فيه المجاجلاً عن أصحاب البدع والطلالات جنوة وفائدة فعن أما ترأى أن فيها مراراً عليك أو على غير قطر <تصفيق> <تصفيق> السؤال الأخير صنف هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القصر كيف الجنب نؤمن بالميزان ووجه أعمال الصبائق العاملين ونقول بما جاءت النقص والوازن اليوم الى الحق فقالوا لهم فما تقول ونضع الموازين الكس نؤمن بذلك حبيبات والخيفيه يعلم الله تبارك وتعالى من امور الغيب طاب الله